الا بما يرضيني كي ارضيني ساكون انا مثلي تماما هذانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني من ارض انا لن اسعى لا لرضاهم واكون انا ما مالا كاين الذاد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا